شبكه مزامير الداود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ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 ولا لنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا عسر فرجا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك له لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وما نسب الي لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الذي يعطيني ما تهور به علينا مصائب الدنيا افتعنا الله اللهم باسامينا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا اجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا الا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا نورا و لابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القران سائقا ودليلنا الى جناتك إِلَى جناتك جَنَّاتٍ كَجَنَّاتِ النَّعِيمِ رَبَّنَا ذَكِّرْنَا مِنْهُنَّ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا أَرْزُقْنَا تِلاَوَتَهُ وَأَنْتَ أَعْطَى لَيْلُهُ أَطْرَافًا فَنَهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم ونسالك اللهم الفوز بالجنه والنجات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك من الخير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك اولاهينا وهدينا مخلصين لك لا رب العالمين اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقره عين لا تنقطع و نسالك مرافقه نبيك في جناء الخلق اللهم انا نسالك مرافقه نبيك في جناء الخلق برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين و نفس كرب المكروبين من المسلمين اقض الضين على المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين اخذ المنخذل الاسلام والمسلمين اللهم ان اعداء دينك من اليهود والنصارى والنصيريه والشيعة ومن عاونهم ومن ساعدهم يريدون الكيد لاخواننا المسلمين اللهم فامكر بهم اللهم فامكر بهم اللهم أَرِنَا فِيهِم عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ اللهم أَرِنَا فِيهِم عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ يا قَوِيُّ يا عَزِيز يا قَاهِرُ يا غَلَّاب يا قَوِيُّ يا مَجِيدُ يا فَعَّالُ لِمَا تُرِيد أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لا يُضَامُ وببملكك الذي لا يرى وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تنصر إخواننا في بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا وَوَكِيلا وَحَسيبا انت حَسْبُهُمْ انت وَكِيلُهُمْ انت نَاصِرُهُمْ أرِنَا نَصْرًا مِنْ عِنْدِكَ فِي شَهْرِ الْخَيْرَاتِ يَا رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ اللَّهُمَّ كُنْ لِإِخوانِنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي بُورْمَا اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ اللهم انهم حفاة فاحملهم وجياع فاطعمهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم يا ناصر المظلومين ويا قوي ويا عزيز اللهم من ارادنا واراد ديارنا ومقدساتنا بيسو واراد بالمسلمين شرا واراد برسائنا تبرجا وشفورا واراد بشبابنا فتنه اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا علينا يا سميع الدعاء ويا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم لا مرض تداخي في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا مهموما الا فرجت ما اهمه ولا كربا الا نفسته ولا كربا الا نفسته ولا عضرا لاخواننا المؤمنين الا دفعت يا قوي ويا عزيز ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ايضا ولا نافعها صلاح الا عنك على قضائها ويسترها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا خطانا وعن دلنا وجهلنا واسترعفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نقص ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين